وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أهل الألباب.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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن تَبَعَنَ وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَّيِينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَ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 الله اصطفى آدم ونوح وأل إبراهيم وأل إبراهيم على إبراهيم وأل إبراهيم وأل إبراهيم وأل إبراهيم وأل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 وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذرنيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفنها زكريا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 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي مِنَ الْمَضَاجِعِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليك وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إذ قالت الملائكة يَا مَرْيَمُ إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها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 فَمَا مَا احَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن ناصرين. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالْذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّمَا ثَلَاثَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ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 فَمَنْحَادَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَيْهُنَّ دُعُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنْجَ عَلَى الْلَّعْنَةِ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 وَالتَّابِقَةُ مَا التَّابِقَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا التَّابِقَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمِنُوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا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 أولئك لا خولاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا لهم ما وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَيْنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصر. قالوا أقررنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين. فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَصْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَ وَكَرْهَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ويعقوب والأصباط وما أُوتِي موسى وعيسى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 إن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا قفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلْنَّاسِ الَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَهُ وَهُدَى الْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ قَالَ أَأَمِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إلَيْهِ سَبِيلًا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 يوم تبيض وجوهه وتسود وجوهه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب، فذوق العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون.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 ضربت عليهم ظلّت أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وفأو بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يئنونكم خبا لا و التما علتم قد بدت البقاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بين لكم الايات ان كنتم تعقلون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 والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاعشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أُنَاكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكثبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 وَمَن يَغْلُو الْيَأْتِبِ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ رَفْسٍ مَا كَسَبَت وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَفَمَن تَتَبَعَ رِقْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قَهْوٌ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْنَعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا تَنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنَ الرُّسُلِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أبغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق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 قل قد جاءكم رسول من قبلك بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتمهم وبالذي قلتم فلم قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبور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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا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 سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذُوه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأُكفرن عنهم سيئاتهم لأُكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار